استوى اعتدلوا تقاروس الدخلاء هذا بين المناك والأقدام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, <الرحيم>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 وَمَا جَعل أَزُاجَكُم اللاء تُغهِرونَ مِنهُ النَّ أَُّهَا تُغهِرونَ مِنهُ النَّأُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذََّأَكُمْ أَبَنَكُمْ ذَالِِكُمْ قَوْلُكُ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 واللين تامين ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وان زوجاته وَُلُ الأأَبْْحَ مِ بَعضُهُم أَل بِبعَعضٍ فيِي كِتَابِ اللههِ مِنَ المُؤمننينَ وَمُاجرين فيِي كِتَابِ اللههِ مِنَ المُؤمنِنينَ وَمُهاجِرينَ إِللاا أَ تَفَعلُ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ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 وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ